أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا نا مُثِيرين فيها يُفرَق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إِنَّا كُنَّا رحمة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 يلعبون فارتقب يوم تأتي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم رب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 البطشة الكبرى إنا منتقيمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من ذلك وأورثناه قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين.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 يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين سون من صد صيون متقابلين كذالك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكمة آمنين لا يذوقون فيها الموت تَلهُولَا وَوَطَّأَهُمَا ذَا فَلَجٍّ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يسرناه بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Thank you